غَيْرَ مُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَكُنْ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يبعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذابا سديد والذين آنوا فَمَنْصُوِينَ لَهُ الصُّورُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَذِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَشْنَعُ وَاللَّهُ الَّذِي أَغْسَلَ الْرِّيَاحَ تَفْتِي وَسَحَابًا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 أولئك هو يبور والله خلقكم من كرابا ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يقوم ذلك على الله يسير